الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المعلمين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من الصحيح الموجز الميسر من سيرة خير البشر كان هذا المجلس في ليلة السابع والعشرين من شهر الله المحرم لعام الرابع والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والآله وأصحابه ومن التبعه دا ثم بعد فما زلنا في مبحث الكنى وقد ذكرنا أن أشهر كنية أهل النبي صلى الله عليه وسلم في أبو القاصم وذكرنا بعض الأدلة عليها طيب وهناك مبحث فرعي وهو حكم التسمي والتكني باسم وكنية النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بينهما نعم يعني أن يجمع نعم رجل بين نعم التسمي بمحمد والتكني بأبي القاصي فقد نعم البخاري في كتاب الأدب من الصحيح نعم فقال بابه نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فقال الحافظ في الفتح تكنوا بفتح الكاف وتجديد النون ولحظ فيه يحدث اين يعني في الاصل كانت تتكنوا وهنا تحذف يحدث اين تسكين الكاف و نعم وفي رواينا وقال ولا تكتنوا ولا تكتنوا بكن بسكون الكاف وفتح له الثاء المثنى فتقرأ تكنوا أي لا تكنوا ولا تكنوا ولا تكتنوا بكن وأخرج البخاري في هذا الباب بسنديه عن جابر عن جابر رضي الله عنهما هنا قال ولد لرجل مننا غلام فسمه القاسم فقالوا لا نكنيه أي باب حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكن يتي هذا أخرجه مسلم أيضا ولا تكنوا بكن يتي وأيضا أخرج من حديث أبي هريرة أنه قال, قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكن هذه تعد المتابعة لجابر يعني الحديث روية باللفظ نفسي من حديث جابر وحديث أبي هريرة وفي رواية أيضا بحديث جابر بمعنه قال وفي رواية أيضا بحديث ولذا رجل من أولا فسمعه القاسم فقالوا لا نكنيك باب القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن فقال لهذا الرجل أسم ابنك عبد الرحمن لأن أمره أن يغير اسمه من القاسم إلى عبد الرحمن وهذا أيضا أخرجه مسلم في صحيحه طيب أذن الله شاء أذن الله واحد يؤدي من يحسنة أذن أذن الله فجاء لما في رواية حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال له أو قال هذا الرجل نعم أسمي ابنك عبد الرحمن فهذا يفهم منه نعم أنه كره أن يسمي ابنه باب حتى لا يقال له أبو القاسم نعم وفي قوله لا نكنيك لأبو القاسم هي تقرأ على وجهين أيضا كما نقرأ الحافظ على الفتح تقرأ على فتح أوله مع التخفيف نكنيك أي فتح التاء وتخفيف الإكاف وتقرأ أيضا بضم أوله مع التجديد أي نكنيك لا نكنيك ولا نكنيك نعم أما ننعمك تقرأ بضم أوله لا ننعمك عينا <تصفيق> وقد نقل نووي في شرحه على مسلم مذاهب العلماء تحكم الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكن يتيه نعم عالمي نسمعه الآن إن شاء الله قال النووي ورحمه الله تعالى اختلف في التكني بأب القاسم على ثلاثة مذاهب الأول المنع مطلقا سواء كان اسمه محمدا أم لا ثبث ذلك عن الشافعي والثاني الجواز مطلقا ويخطص النهي بحياته صلى الله عليه وسلم والثالث لا يجوز لمن لمن اسمه محمد ويجوز لغيره نعم <تصفيق> هذه المذاهب المشهورة في هذه المساله ونقل النووي عن الرافعي انه قال يجب ان يكون هذا هو يعني يشير إلى المذهب الثالث الأخير لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار نعم من غير إنكار لكن النووي عقب على هذا الكلام قائلا هذا مخالف لظاهر الحديث وأما إطباق الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني يعني اعتبره ان اتباق الناس كان على المذهب الثاني الى الثاني هو الجواز مطلقا لان يتكنى الرجل الرجل بأبي القاسم وان هذا النهي عن التكني بأبي القاسم انما كان يختص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط و وقد احتج البعض بالحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجة وكذا الحاكم, الحاكم في مستدركه بالحديث علي أنه قال قلت يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك فقال صلى الله عليه وسلم نعم وهذا قد صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد ف... فلذلك جاء في بعض طرق الحديث أن عليا لما ولد له ولد سماه محمدا وكناه بأبي القاسم وقال وكانت رخصة, رخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت ويؤكد صحة هذا المذهب وما قد أخرجه أول بخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث قميد أي الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال نادى رجل رجلا للبقيع فقال يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرجل إني لم أعنك يا رسول الله إنما دعوت هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن ينادى أحد بكنيته في حياته نظرا لهذا الاشتباه الذي حدث أنه لما نادى هذا الرجل الرجل الآخر يأبا القاسم ظن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ظن آخرون أن الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال له الرجل لم أعنك يا رسول الله لم أعني هذا فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكني بكنيته فدل هذا لأن هذا يختص بحياته صلى الله عليه وسلم طيب وقد لخص ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الوفى بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم الروايات الواردة عن الإمام أحمد في هذا الباب فقال بالإمام أحمد ثلاث روايات هذه المسألة الأولى كراهية الجمع بين الاسم والكنية فإن أفرد الكنية عن الاسم لم يكره الثانية كراهية الجمع والإفراد أن يجمع بينهما أو أن يفرد أحدهما عن الآخر الثالثة نفي الكراهة في الجملة نفي الكراهة في الجملة يعني لا يكره لا جمعا ولا إفرادا وقال في نهاية المطاف والذي يقتضيه النظر في الأحاديث أنه قد كان يكره أن يكتنى بكنيته لأن الخطابة لمثله بالكنية ومؤما بعده فلا تكره الكنية ولا يجمع بينها وبين الاسم فأيضا رجح ابن الجوزي ما قد سبق ترجيحه من أن هذا النهي بالتكني بالكنية النبي صلى الله عليه وسلم أو بالجمع بين الكنية والاسم إنما يختص بحياة النبي وعنى صلى الله عليه وعليه وسلم والذي يظهر أن هذا يعتبر أعدل الأقوال في هذه المسألة ما نعم الله تعالى أعلم ونذكر أخيرا في فيما يتعلق مبحث كنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد روي أنه صلى الله عليه وسلم قد تكن أيضا بأبي إبراهيم أنه كان يتكن بأبي إبراهيم مقدروه في هذا حديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه الأحاد والمثاني ونحن ونحن حدثنا أبو سعيد دحيم أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد, بن أبي عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن أنس بن مالك أنه قال لما ولدت أم إبراهيم كما وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أنا من ذلك شيء حتى جاء جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا أبا إبراهيم هذا الحديث قد أخرجه أيضا البزارو كما في البحر الزخار والدولابي في الأسماء والكنى من طريق عثمان بن صالح وكذا الطباراني في معجمه الأوسط من طريق يحيى بن بكير المخزومي وأبو بكر الشافعي في كتابه الغيلانيات من طريق عمرو بن خالد كلهم عن ابن لهيعة به ام لهيعه قد اختلف فيه العلماء فحكم عليه البعض بانه سيء الحفظ وقيدها البعض هذا بان سوء حفظه انما جاء نظر الاحتراق كتبه فقد اختلط بعد ان احترقت كتبه فما كان من روايه من روى عنه اختلاطه تقبل روايته وما كان بعد احتراق كتبه فلا فلا فلا تقبل واستثنى بعض اهل العلم روايه العبادله عنه عبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد المقرئ وقد اضاف الشيخ الالباني ايضا اليهم قتيبه ابن سعيد إذا روى هؤلاء عن, عن ابن ف فتقبل روايتهم ولكن الحديثة يعني فيما يظهر لي الآن أنه أيضا في علة الأخرى بخلاف ابن الهيعة وهي رواية يزيد ابن أبي الحبيب لأنه مدلس وقد عنعن بهذه الرواية وقد عنعن بهذه الرواية و يعني يعني لم يتيسر لي الوقت للبحث عن شواهد للحديث طلع له شوا... ان يكون له شواهد او اشياء او يعني طرق اخرى تعله اما ان تشهد او اما أن تعله او تزيد علته لكنه في بادئ الراي الآن الحديث ظاهر الاسناد فيه عله الحديث إن لم يصح فلا حجة لمن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكن بأبي إبراهيم لا دليل إلا هذا الحديث على ما يعني نعرفه الآن ويعني إن يصر الله في المجلس القادم نعم لا الله يصل ونصل إلى نتيجة في بحث الحديث من ناحية الجزم بضعفه أو يعني الحكم بتحسينه إن كان يرتفع لدرجة التحسين والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وإن شاء الله نكمل بعد صراط العشاء إن شاء الله